الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبث وتوانى ان جاء يذكر أو يذكر فتسعه الذكر أما من استغنا فإن تلهو تصدى وما عليك أن يذكر وأما من جاه جسعى وهو يخشى فأنت عنه سلهها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مترمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يستره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لم يقض ما أمره، فاليوم ينزل إلى الطعام أن صب من الماء صبًا، ثم شقق الأرض شقًا، فَإِنَّهُمْ فسنا فيها حبة وعنب وقبة وزيتون ونخن وحذاء طغ الباء وفاكهة أباء متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئين يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضافكة ثم ووجوه يومئذ عليها غبره ترحقها قذره اولائك هم كثرة الفجره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والطارق وما أدراك مطارق النجم الساقب إن كل نفسنا ما عليها حافظ فلنظر الإنسان مخلق خلق مما